والثاني حدا بكم الله يقول صاحبه بعض المنحرفين والمندسين يحاول اثاره الفتن في مجتمعنا مجتمع الامارات ويطعنوا في ولاه امرنا عبر ما يسمى بالتويتر والواتساب فكيف يكون التعامل مع هؤلاء هؤلاء مخفيون لا يعرفون ولكن اذا تسلح ابناء الامارات بالعلم ومع الحكمه وجميل وحسن الخطاب للاهالي برد برد في رد هذه البدعه وهذه البدع فان ان اشول الحمد لا يجلون على الفطر الطيبه اقول هذا لاني قد زرت الامارات كلها كلها في عدله السنوات وعرفتهم وعرفت الفضله منهم وعرفنا كذلك المنحرفين فالمنحرفون في في الامارات يشبهون المنحرفين عندنا في المدينه وفي في في, في جده وفي مكه وفي الرياض وفي كل مكان المنحرفون كثر لا كثرهم الله فعليكم يا طلاب العلم ان تتصدروا ميدان الدعوه وتردوا هذه البدع بنفس المسارات في نفس القنوات التي يشركونها اسلكوها انتم في انترنت في تويتر وفي غيرها من ومن وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونها والحق يعلو ولا يعلى عليه الباطل ومنه البدع تكون له طفره واشتعال شديد كما تستعير النار في الهشيم لكنه مع الصبر والاحتساب ومقارعه الحجه بالحجه مقارعه حجج اهل الباطل بالادله الشرعيه اللي يردها يعلو الحق ويعلو اهله ولو طال الزمن لكن العاقبه الحميده لهم كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون في ايات كثيره العاقبة لها للتقى وأعظم التقى التوحيد والسنة نعم بل لا قيمة لتقى بدون توحيد ولا سنة نعم